قَظَتِ ظَنُّهُنَّ نَمَاتُ عُيونِ الْخَائِنِينَ وَعَيْنُ النَّجْمِ كَلَا تَخُونُ نَمَاتُ وَهِيَ سَاهِرَةٌ عَلَى الدُّنْيَا لَخَوْن تَرَاهُ أذهلها جلال الله القرون أذهلها جلال الله كلا تخام أن من فوق ثرى لا يسمعون ولا يعون ويحوا نفسي فلم ترى وهي يترسف في سجون ويحوا نفسي فلم وهي تمسك في سجون وهي في سجون